انبه الى امر ايضا وجد في زبلات الانترنت وهو كتاب يتناقله بعض ا ل ج ه ل ة وبعض الشباب لرجل نسيت اسمها الان يسمونه هرمجدون او هرمجدون وقد شاركه في هذا الطرح من ادعاء علم الغيب كتاب آ خ ر لسفر الحوالي ادعوا تحديد ظهور المهدي و قالوا إ ن ه سيكون في س ن ة 1412 و هذه الكتب التي لا ت ع د أ ن تكون رجما بالغيب وخلطوا في هذه الكتب بين نصوص ص ح ي ح ة ي ل و ن أ ع ن ا ق ه ا ويحملونها ما لا تحتمل وبين أ ح ا د ي ث ايش م ك ذ و ب ة و م و ض و ع ة و أ ظ ن أ ن كثيرا منكم اطلع عليها ر أ ي ت م و ه ا ها ر أ ي ت م هرمجدون ر أ ي ت م الذي يستند عليه من كتب الحوالي و غيرها كلها تدعي علم الغيب و تسلسل تسلسلا تاريخيا ب أ ن ه إ ذ ا مات فلان أ و حكم فلان أ و انتهى حكم فلان سوف تحصل مشاكل و حروب في المكان الفلاني و ف ي المكان الفلاني و سوف تحصل هرمجدون التي هي الحرب الكبرى بعضهم حدد التاريخ و بعضهم سكت عن التاريخ و المهم أ ن ه م خلطوا بين نصوص حملوها ما لا تحتمل و حملوها على غير مرادها و على غير معناها مما ذكره النبي صلى الله عليه و سلم من علامات ليش ل من ع ا م ا ا ت ل س ا ع ة و بين أ ح ا د ي ث و أ ق ا ص ي ص ليست ص ح ي ح ة بل إ ن منها ما يعارض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة بل إ ن منها ما يعارض الكتاب و ا ل س ن ة فيجب على المسلم أ ن لا ي أ خ ذ دينه عن كل أ ح د عن منظري الفضائيات أ ي ا كانوا ولو ادعوا العلم و إ ن ادعوا أ ن ه م من زعماء ا ل ص ح و ة خذ العلم عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين و ت أ و ي ل الجاهلين اعرفوا عمن ت أ خ ذ و ن دينكم و ل و ردوه إ ل ى الرسول و إ ل ى أ و ل ي ا ل أ م ر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إ ن م ا العلم بالتعلم فلولا نفر من كل ف ر ق ة منهم ط ا ئ ف ة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون احذروا من هذه الخزعبلات ولو قالوها في مراحيض الانترنت ولو قالوها, قالوها في فضائيات الجرذان التي تنبح من د و ل ة قطر ولو قالوها من الفضائيات ا ل ش ر ق ي ة أ و ا ل غ ر ب ي ة ولو قالوها من أ ي مكان ارجع إ ل ى العلماء يا عبد الله و إ ي ا ك وهذه الزبالات احذر منها احذر كل الحذر من فتاوى ا ل ر و ا ي ض ة ف إ ن ا ل ر و ا ي ض ة تنطبق على كثير ممن يتكلم و ا عبر تلك الفضائيات و س أ ذ ك ر بعض أ س م ا ء العلماء على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر والا فالعلماء وطلاب العلم في بلادنا ولله الحمد كثر لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى هذه الزبالات وعلى ر أ س ه م أ ع ض ا ء ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة س م ا ح ة المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز آ ل الشيخ و فضيله شيخنا الشيخ صالح الفوزان فضيلة شيخنا الشيخ الشيخ صالح بن آل الشيخ وفضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن فضيلة شيخنا الشيخ بن حمد فضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر حمد فقيهي فضيلة شيخنا الشيخ الغديان الشيخ عبدالعزيز الشيخ شيخنا الشيخ ربيع شيخنا الشيخ شيخنا الشيخ علي عبدالله וمعال صالح آل المدخل عبدالمحسن العبات الشيخ النجمي شيخنا بن بن بن بن ناصر هاج حمد محمد أحمد وشيخنا الشيخ زيد بن هادي وغيرهم من المشايخ والعلماء وطلاب العلم وكما قلت لا اعني الحصر ة و إ ن م ا ضربت لكم أ م ث ل ة من المشايخ وطلاب العلم المعتبرين المعتبرين و أ م ا نباحو الفضائيات الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتطفلون على العلم ويلوون أ ع ن ا ق النصوص فيفتون بحل الربا وحل الاختلاط وحل ا ل غ ن ا ء وحل التمثيليات وحل توريث المسلم من الكافر والعكس وحل الصور بدون تحفظ وحل التنازل عن بعض أ م و ر الدين من أ ج ل أ ن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وفتوى أ ن الخلاف بيننا وبين اليهود هو خلاف اقتصادي لا غير كما أ ف ت ى بذلك حسن البنه والقرضاوي وغيرها وغيرها من الفتاوى ا ل ك ث ي ر ة الضالة و ا ل إ ف ت ا ء بجواز حلق اللحى يقول أ ح د زعماء من المعاصرين ع م ر خالد يقول ا ل ل ح ي ة هذه ي ع ن ي ع ب ا ر ة عن يعني ليست يعني ش ع ي ر ة دينيه ة يعني ك ل ا م كأنها تكون أشبه ما تكون بميش بالعادة بميش هذا الذي يكاد يعبده بعض الناس حتى خصوصا النساء, النساء. واسمحوا لي بهذه التسميات ا ل ل ي ل ة ل أ ن ن ي مضطر إ ذ انهم يظهرون في الصحف ووسائل ا ل إ ع ل ا م فلا بد أ ن توضع النقاط على الحروف فاعرف عمن ت أ خ ذ دينك يا عبد الله اعرف العلماء الربانيين الذين يجتهدون وفق في, في يبنون أ ح ك ا م ه م على كتاب الله تعالى و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح و إ ي ا ك والطفيليين و إ ي ا ك والمتعالمين و ق ر أ كتاب ف ض ي ل ة الشيخ بكر أ ب و زيد ماذا ما عنوانه التعالم تستفيد منه كثيرا كذلك كتابه حليه طالب ي العلم تستفيد منه كثيرا إ ن شاء الله ف... وكتاب مشايخنا مكانه أ ه ل الحديث لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وغيره من ا ل كتب كتب شيخنا الشيخ عبد المحسن التي ولله الحمد هذه ا ل أ ي ا م يعني ا م ت ل أ ت بها ا ل أ س و ا ق ومنها يعني شرف ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة ومنها الرد على فرحان المالكي الاسماعيلي الزيدي ومنها كتب ك ث ي ر ة ومن آ خ ر ه ا كتابه في الرد على المفجرين ومن يدافع عنهم كتاب الذي اسمه إ ي ش ب أ ي عقل ودين, عقل ودين, عقل ودين يكون, التفجير يكون التفجير والتدمير جهادا في سبيل الله ويحكم أ ف ي ق يا شباب ا ق ر أ و ا هذا الكتاب للشيخ عبد المحسن و ا ق ر أ و ا كتاب الشيخ زيد بعنوان ا ل إ ر ه ا ب وهناك كتب نفيسه ظهرت حديثا لفضيله الشيخ الدكتور سليمان ا بن عبد الله أ ب ا الخيل وكل ي ج ا م ع ة ا ل إ م ا م محمد بن سعود الاسلاميه ن كتب كتب والمتشدقين ا وال ي الذين يتخللون بالكلام تخللا ويشققون الكلام تشقيقا يتخللون بخطبهم كما تتخلل ا ل ب ق ر ة يتكلمون خمس ساعات ست ساعات ما حد يقي في طريقهم لكنها لا ت ع د أ ن تكون كلمات ر ن ا ن ة كطحن القرون الذي تسمع له جعجعه ولا يوجد له ايش اثر وفقنا الله واياكم العلم ا ن ا ف ع والعمل الصالح وبهذا نختم إ ن شاء الله دروس شرح ا ل ق ص ي د ة ا ل ن و ن ي ة على أ ن ن س ت أ ن ف ه ا في شهر المحرم إ ن شاء الله تعالى وكما قلت لكم س ن ب د أ في السبت القادم دروسا ف ق ه ي ة في منار السبيل